ثرفت يا الله يتي يا الله حتى البلاد غردت يا الله يتي يا الله كل الحناجر اصبحت جدا نورت يا الله يتي يا الله تيت ويد تنور يا الله يتي يا الله يا ما قالوا العاشقين يا الله يتي يا الله ويحلفونك باليمين